لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعماقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون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 إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرته واجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء احصيناه في إمام مبين وَأَضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا أَصْحَابِ الْقَرِيَةِ إِذْ جَاءَهُمُ الرُّسَلُ إِذْ أَضْلَلَ إلَيْهِ مُسْنِينَ فَكَذَبُوا مَا فَعَزَّزْنَا بِتَالِفٍ فَقَالُوا إِنَّا إلَيْكُمْ رُسَلٌ قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزله الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا انا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم من عذاب أليم قالوا طائركم معكم ائن دكرتم بل انتم قوم مسرفون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 أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تون عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ظلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون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 وَإِن كُلٌّ لَمَا جَمِعُ اللَّدَيْنَا مُحْضَرٌ وَآيَةٌ لَهُمُ الْأَرْضُ الْمَيَّتُ وَأَحْيَيْنَا وَأَخْرَجْنَا مِنْهَا حَبْلٌ فَمِنْهُ يَأْكُلُونَ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 ربت الأرض ومن أنفسهم ومن ما لا يعلمون، وآية لهم الليل نسلخ منه المهر هم مظلمون، والشمس تدري لمستقر لها ذلك تحذير العزيز العليم.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 وآية لهم أننا حملنا ذريتهم في الفلك المشهون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صليخ لهم ولا هم ينقضون إلا رحمة من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 وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ أَنفِقُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ قال الَّذِينَ كفروا للذين آمَنُوا أَنُطْعِمُ مَن لو يَشَاءُ اللَّهُ أَطْعَمَهُ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 قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وَصَدَقَ الموسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون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 ألم أعهد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين فأن يعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أظل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون إصلواها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا ايديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون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 وما علمناه السعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أَوَلَمْ يروا أما خلقنا لهم من وَمَا عَمِلَتْ أَيْدِيْنَا أَنْعَامًا فَهُمْ لَهَا مَالِكُونَ وَذَلَّلْنَاهَا لَهُمْ فَمِنْهَا رَكُوبُهُمْ وَمِنْهَا يَأْتُنُونَ وَلَهُمْ فِيهَا مَنَافِعُ وَمَشَارِبُ أَفَلَا يَسْكُرُونَ وَاتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ آلِهَةً لَعَلَّهُمْ يُنْصَرُونَ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 أَوَلَمْ يَرَى الْإِنْسَانُ أَنَّا خَلَقَنَاهُ مِنْ نُطُفَةٍ فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُّبِينٌ وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَفِيَ خَلْقَهُ قَالَ مَنْ يُحْيِلْ عِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ